أحمد الله رب العالمين والله رب العالمين وبرك على نبينا أهل العلم أن أهل الحديث هم الفرقة الناجية الحديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تذاب طائفة من أماتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذ لهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك قالوا أهل الحديث في بعض الناس تتصور أهل الحديث يعني الذين يشتغلون في الحديث تصحيحاً وتصعيباً هذا ليس المقصود لأن المقصود أهل الحديث يعني الذين لهم عناية بالحديث يعتبره نصاً من النصوص يعني أهل العلم الذين يصدرون عن الوحي من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم يدخل في هذا ما كنا مشغولاً بالتفصير أو بالفقه أو بغيره المهم سلامة المنهج المنهج منهج التلقي عن الوحي ومنهج الاستدلال ومنهج أه... السلوك هؤلاء هم اهل الحديث وليس المقصود يعني من يعرف ان يصحح ويضعف وفقط لكن اغلب هؤلاء او اسعد الناس بسلامه المنهج غالبا هم اهل الحديث لانهم أه... منضبطون في منهجهم يستدلون بما صحى عن النبي صلى الله عليه وسلم ويميزون الصحيح من الضعيف ولهذا يعني غلب هؤلاء على هذه التثمية وإلا في المعنى أوسع من على كل حال من بدايات ذلك أن تحفظ أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وخصوصا الأحاديث الكبار الجوامع هذه الأربعين أنت الآن حفظت عشرة منها توشك ان شاء الله ان تنتهي منها وتتذوق يعني لذة استغراق بالعلم وخصوصا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم ثم تنتقل منها الى يعني عمده الاحكام مثلا كما انتقل الذين من قبلكم ثم من عمده الاحكام الى يعني بعض الكتب السته كالبخاري او مسلم او نحو ذلك وما زالت على الله بعزيز الله سبحانه وتعالى قدير هو الذي يفتح القلوب وهو الذي يهدي النفوس وهو الذي يوثق وهو الذي يلهم إلى الرشاد وهو الذي يستعمل العبد في الطاعة أنت فقط دورك يسير جدا قدر مفتاح التوكل في مفتاح في القلب كده اسم مفتاح التوكل شغل المفتاح والباقي يعني يأتيك إن شاء الله خير من الله عز وجل مما يعين على هذا إن شاء الله تعالى هذا الكتاب المبارك الذي نحن فيه والذي بقي في مقدمته التي طالت فصل واحد ونبدأ فيما هو يعني موضوع الكتاب ذكر المصنف في أواخر هذا الباب المتنزهون عن الغيبة قال المصنف رحمه الله تعالى المتنزهون عن الغيبة وهذا فصل مبارك ذكر فيه جملة من أخبار السلف ثم ذكر فصلا طريفا بالغة الفائدة في أخبار المتنزهين عن الغيبة والمراد منك أن تقيس نفسك على هؤلاء وذكر جملة من السلف وجملة من المعاصرين ايضا من أهل الفضل ممن عاصرون في زماننا قال كان التنزه عن الغيبة كغيره من الفضائل سمه سائده عند السلف الصالح والقرون الفاضله يعني حتى اذا كنت سلفيا تنتسب الى السلف فكن سلفيا حقا لا تكن سلفيا على الورق كما هي عاده اكثر السلفيين في زماننا سلفيون على الورق لكن عند مواطن الاختبار يعني قل ان يلقى شيء من السلفيه فدونت هذه السلفيه منهجا وسلوكا قال ياس بن معاويه بن قره رحمه الله تعالى كان افضلهم عندهم اي عند الصحابه رضي الله عنهم اسلمهم صدورا واقلهم غيبة انظر هل ترى لنفسك فضلا كان افضلهم اسلمهم صدورا واقلهم غيبة يعني سلامه الصدر من الأحقاد والضغائم والحقد والغل والحسد والعجب والكبر والرياء للمعاني القلبية وأقلهم غيبة بحيث يعرف في مجلسه أنه لا يغتاب فيه أحد هذا مناط الفضل عند الصحاب رضي الله عنه وتأمل في هذا الأثر وما بعده لن ترى أن مدار الفضل على الحفظ أو على كثره القراءة او على بعض الظواهر ونحو ذلك وانما هذه المعاني التي اذا امتلا القلب بالايمان خرجت هذه المعاني ولا بد واذا لم تخرج هذه المعاني فاعلم ان القلب خاوم فارغ وعن, وعن سهل بن عبد الله التستري رحمه الله قال من اخلاق الصديقين الا يحلفوا بالله والا يغتابوا ولا يغتاب عندهم ولا يشبعوا واذا وعدوا لم يخلفوا ولا يمزحون اصلا ما رايت نغلق كتاب روح والله لولا ان هذا يعني بسلك سلبي وليس ايجابيا والله يا جماعه اولى يعني نغلق الكتب و... و... لعلك إذا يعني زهمت إلى البيت تبكي على خطيئاتك وتقول طيب ولا واحدة ولا واحدة من الصفات طيب هل أن الأولى فتسك ألا يحلفوا بالله وأنت تحلف صباح مثلاً طيب والغيبة ألا يغتابوا ولا هذا طيب يغتاب عندهم ولا يغتاب عندهم هذا أبدا يحدث ألا يشبع حدث ولا حرج وإذا وعدوا لم يخلفوا ولا يمزحون اصلا ماذا بقي لنا من قصة السبريغي والعجب أن أحدنا إذا خلى بنفسه يعني تسلط عليه الشيطان قال له ما شاء الله شوف أنت الناس اللي يصلوش شوف الجماعة السهرين أمام التلفزيون وينكر له بعض الصور اللي هي نهاية في القذارة والحقارة من المنقنقة والموقولة والمتردية والنطيحه يقول له شوف لما تقارن نفسك لا أنت ما شاء الله من الملائكة يوم بعض التوابع يقول الحمد لله الحمد لله ثلاثين الحمد لله وهو يستدرج ويمكر به والله هذا مكر واستدراج نحن أقل بكثير مما أن نتصوف معلته ولا حول ولا قوت وقال بعضهم أدركنا السلف وهم لا يرون العبادة في الصوم ولا في الصلاه انتبه أدركنا السلف وهم لا يرون العبادة في الصوم ولا في الصلاة ولكن في الكف عن أعراض الناس لأن الصوم بالمجاهدة سهل الحقيقة والصلاة بالمجاهدة سهلة والله لكن الكف عن أعراض الناس هذا بالمجاهدة صعب يعني وآية ذلك أن تقيت على نفسك ما شاء الله احيانا صوم لي اثنين وخميس وثلاث ايام من الشهر احيانا تطلع فانات تصوم لك يعني سردن اياما واسابيع لكن لا ياتي الحين الذي تجد نفسك يعني مالكا لنفسك بحيث تكف عن عرضه الناس إذن لنجعل الالتزام الحقيقي في الكف عن عرضه الناس ولهذا بركه عجيبه لو فعلته رايت يعني اثر ذلك والناس حولك لهم منزلة في قلبك ثق تماما أن اعلاهم منزلة سيكون من هذا الباب وأن كثيرا ممن لا يذنون بشيء قد يتفق أنه يكثر الصلاة والصوم إذن ليست العبادة في كثرة الصلاة والصوم بقدر ما هي في الكف عن أعراضنا أن هذه منزلة يعني يضبط فيها القلب ضبطا فقال الإمام أبو الجوزي واصفا شيخه عبد الوهاب الأنصاري كان على قانون السلف أي قانون السلف لم يسمع في مجلس غيبة فإذا قال كان على قانون السلف يعني يقصد مش معناه بيصلي في مسجد سجل الإسلام شنو بسالفي إحنا بعدناه على قانون السلف يعني في أخلاق يعني لم يسمع في مجلس غيبة هو هذا السلف السلفي لا يسوع في مجلس غيب يبقى نحن كلنا يعني قد تلفنا إلا أن يرحم الله ثم عز هذا الخلق في من أتى بعده قال الإمام وكيع بن الجراح رحمه الله من عزة السلامة من الغيبة أنه لم يسلم منها إلا القليل من عزة العزيز يعني القليل يعني من قلة هذه الصفه السلامة من الغيبة أنه لم يسلم منها إلا القليل فإذا كان المتنزهون عن الغيبة في عهده رحمه الله قلة في عهده يعني في أواخر القرن الثاني فما بالك بزماننا؟ فقد كانوا إذا عدوا قليلا فقد صاروا أقل من القليل أو قال أعزة من القليل يعني إذا كانت هذه الشكوى في زمان السلف فكيف ترى في زماننا لا حمل ولا قدر إذا وجد نفسك حتى ولا حتى أنت مديء ولا زعلان يبقى يعني تنصح أنك تجلس في بيتك ولا تبكي ولا حاجة لأنك لن تبكي لكن إذا وجدت نفسك زعلان ومتأثر وتقول يعني ما نفعش كده ولازم الموضوع يبقى لعلك إن شاء الله لعلك يعني في رمق حاول من هذا الرمق يعني تبدأ الطريق وعن أبو الرقاد قال خرجت مع مولاي وأنا غلام فدفعت إلى حزيفة فسمعته يقول إن كان الرجل لا يتكلم بالكلمة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، سيصير بها منافقا وإني لا أسمعها من أحدكم في المقعد الواحد أربع مرات. يقول هذا حزيف لمن؟ للتابعين حزيف الصحب؟ فيقول له يعني كلمة تقال في زمان النبي صار رجل منافقاً. وهذه الكلمة يعني تسمع في المجلس الواحد من الرجل الواحد مرة. طيب كيف ترى في زماننا؟ وعند الحسن بن صالح قال فشتشت عن الورع فلم أره في شيء أقل منه في اللسان يعني الورع في اللسان قليل قد ترى ورعا في المأكل في المشرب في الملبس في يعني أمور كثيرة أما الورع في الكلام يعني تضبط اللسان فيتحرج تصبح الكلمة على الباب باب الفم وقبل ان تخرج تمسكها وتاخذ بتلابيلها وتدخلها مره أخرى هذا نوع من الورع لا اعرفه لا عندي وربما ولا عندك اللهم سلم وتامل قول ام المؤمنين عائشه رضي الله عنها في قصه الاف وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسال زينب ابنة جحش عن امري يعني ما في الاف ومعلوم ان زينب كانت تسامي عائشه يعني كانت الضره الاولى لها لانها قريشيه ولمنزلتها ويعني حسبها وكثير من صفاتها وحسن رايها ونحو ذلك فهي المستفيده الاولى في الحقيقه من نزول سهم عائشه ومع ذلك تقول عائشه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل زينب ابنة جحش عن أمري فقال يا زينب ماذا علمتي أو رأيتي فقالت يا رسول الله أحمي سمعي وبصري ما علمت إلا خيرا مع أن البلد كلها تتكلم شرا وهذا قل أحمي سمعي وبصري يعني لا أسمع عن عائشة شرا ولا أقبل ولا أنظر إليه قالت عائسة وهي التي كانت تساميني من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فعصمها الله بالورع عصمها الله بالورع يعني نفعها الله بالورع فخرجت من حادث الإف غير آثمة بينما وقع فيها بعض الكبار وخاض وخرج يعني وقد وقع فيما وقع وربما حد من حد حد القذف وعندما كثرت الخسائر في هذه الحادثة ومن القليل الذين انتفعوا وعصمهم الله عز وجل بالورع والورع هنا ورع اللسان والبعد عن الغيبص وقول زينب هنا أحمي سمعي وبصري هذا شعار لأهل الصلاح مهما سمعت شيئا عن أحد كل أحمي سمعي وبصري ما علمت إلا خير وقال الإمام المحقق ابن القيم الجوزية أو ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى ومن العجب أن الإنسان يهون عليه التحفظ والاحتراز من أكل الحرام والظلم والزنا والسرقة وشرب الخمس ومن النظر المحرم وغير ذلك ويصبب عليه التحفظ من حركة لسانه حتى ترى الرجل يشار إليه بالدين والزهد والعبادة وهو يتكلم بالكلمات من سخط الله لا يلقي لها بالا ينزل بالكلمة الواحدة منها أبعد مما بين المشرق والمغرب وكم ترى من رجل متورع عن الفواحش والظلم ولسانه يثري في أعراض الأحياء والأموات ولا يبالي ما يقول اي الله وهكذا نحن قد سهل علينا كثير من صور المحرمات مع يعني عظمها فيما يتفوص من الزنا والسرقة والحزن فبقي هذا الباب يعني لا ترى فيه رجلا يشار إليه بالبنان ولا حول ولا قوة إلا بالله الكل فيه يعني ضعيف وساقط إلا من عصم الله فقال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى معلقا على قول النبي صلى الله عليه وسلم ألا أخبرك لمعاذ رضي الله عنه ألا أخبرك بملاك ذلك كله يعني كما تيأتي معك في احاديث الأربعين لما سال النبي صلى الله عليه وسلم أبواب الخير فدله على هذه الأبواب وكسر الكلام فقال ألا أخبرك بملاك ذلك كله يعني الذي يملك هذا ويجمعه لك مجامع هذه الفضائل قلت بلى فأخذ بلسانه فقال تكف عليك هذا يعني لو كففت لسانك كان ذلك يجمع لك الخير المذكور في هذا الحديث قال ابن رجب هذا يدل على أن كف اللسان وضطه وحبسه هو أصل الخير كله على أن كف اللسان وضطه وحبسه هو أصل الخير كله وان من ملك لسانه فقد ملك امره واحكم وضبطه اذا هذا مهم نسعى إليه إن شاء الله ونجتهد في تحقيق احذر أن يأتي الشيطان ويقول لك يعني المساله بسيطه ما كنتش محتاجه يعني ان احنا احنا عارفين حافظين النصوص وكل واحد يعرف بيته مش كان كفايه كل واحد يعرف كان في بيته زيرا مع بعض ليه هو يعني هيقول ايه ايه الشرح ايه جديد ما فيش جديد يا جماعه احنا مش عايزين جديد هو الجديد ان احنا نحاول نتعرض لهذه يعني الـ الـ الـ الريح الطيبة التي تخرج من صوف الوحش وتطبيقات السلف واذا الكتاب عندنا في البيت من الكتب ونحن لم نتغير فقضية قضيه يعني مجاهده ومحاوله الالتزام ان نحاول نلتزم بعن كما يقال اننا ملتزمون هذا على الورق لكن نحن نحاول ان نلتزم والتزامنا بقدر محاوله يعني القرب من هذه المعاني التي نمر عليها وبقدر المجاهده التي تراها بقيه يومك واسبوعك فإذا خرجت من المجلس فوجدت أنك كما دخلت خرجت ولم تتحفظ في مجلسك والقضية كما هي فلتبكي عليك البواكي وعن مبارك ابن فضاله عن يونس بن عبي قال لا تجد من البر شيئا واحدا يتبعه البر أو لا تجد من البر شيئا واحدا يتبعه البر كله غير اللسان يعني أبواب البر كثيرة أجمع هذه الأبواب اللسان بحيث لا تجد من البر شيئا واحدا يتبعه البر كله غير اللسان فإنك تجد الرجل يكثر الصيام ويفطر على الحرار ويقوم الليل ويشهد بالزور بالنهار وذكر أشياء نحو هذا يعني من التخليق ولكن لا تجده لا يتكلم إلا بحق فيخالف ذلك عمله أبدا يعني قد يتطور مع الصيام ومع القيام ومع العلم ومع الحظ ومع يعني الإمامة والخطابة والنصح والموعظة والتدريس، يتطور مع هذا كل تخليق وان ترى رجل في ابواب اخرى يعني اقبح واسفل ما يكون هذا يتصور لكن الشيء الذي لا يتصور ان تجده ضابطا للسان لا يتكلم الا بحق ثم ترى عنده تخليطا هذا لا يكون يا جماعه لا يكون هاتوا لنا رجلا ضبط لسانه فلا يتكلم الا بحق وانظروا في بقيه عملي لن تجد ذلك الا على احسن واكمل ما يبغو حتى لو كان عندهم قصور في بعض ابواب العلم والعمل يجبرها هذا الانضباط في لسان فاستقامه اللسان من اعظم اركان الاستقامه لانها اذا يسرت للانسان فتحت له ابواب البس واغلقت دونه ابواب الفجور ولذلك لما اوصى النبي صلى الله عليه وسلم سفيان بن عبد الله الثقفي رضي الله عنه وقال له قل امنت بالله ثم استقم ساله سفيان يعني في بعض روايات الحديث ما اخوف ما تخاف علي فأخذ بلسان نفسه يعني وقال هذا كما في بعض الروايات وفي هذا اشاره واضحه الى ان زلل اللسان من اعظم القوادح في الاستقامه قال امير المؤمنين علي بن ابي طالب رضي الله عنه اللسان قوام البدن فاذا استقام اللسان استقامت الجوارح واذا اضطرب اللسان لم يقم له جارحه وعن يونس بن عبيد قال ما رايت أحدا لسانه منه على بال إلا رأيت ذلك صلاحا في سائر عمله لسانه منه على بال يعني خائف من لسانه يفكر في لسان يجتهد في ضبط لسانه يجاهد نفسه في الكلمة قبل أن تخرج وعند خروجها وبعد أن تخرج كان هذا صلاحا في سائر عمله وعنه رحمه الله قال خطلتان إذا صلحت من العبد صلح ما سواهما صلاته ولسانه صلاته ولسانه ولا والله ما صلحت صلاتنا الى الان اين فينا الخاشعون واين منا المخبتون ولا صلحت السنتنا الى الان اين منا الذاكرون واين منا البعيدون عن الغيبه فاذا يعني رسبنا في الصلاه وفي إصلاح اللسان فلنحاول مرة أخرى وهذا منعني بهذا الدرس وإضافة على ما تقدم قال وعن يحيى بن أبي كثير رحمه الله قال خصلتان إذا رأيتهما في الرجل فاعلم أن ما وراءهما خير منهما إذا كان حابثا للسانه يحافظ على صلاته خصلتان إذا رأيتهما في الرجل فاعلم أن ما وراءهما خير منهما يعني إذا وجدت هاتان القصبتان فوراء ذلك خير كثير سوف يكون رجلا ربانيا وإذا اختلت الصفتان أو إحداهما فلا ترج من ورائه خيرا كثيرا سوف يكون لما سواهما أضيعا إذا كان حابسا لبسانه يضبط لسانه فلا يتكلم إلا وهو يدري في اي شيء يتكلم يحافظ على صلاته والمقصود بالمحافظه على الصلاه يعني على ادابها وخشوعها واحكامها ووقتها وليس على وقتها فقط والشاهد حدثه للسان هذه التي لا نقدر عليها لكن لعلنا يعني نقدر ان شاء الله بشيء من المجاهده بركة أخبار السلف التي نقرأها وعنه رحمه الله أنه قال ما صح منطق رجل قط إلا صح ما وراء ذلك ما صح منطق رجل قط منطقه يعني كلامه وليس المقصود يعني فصاحة ونحوها وإنما المقصود أن يكون كما قال الله تعالى اتقوا الله وقولوا قولا سديدا صح منطقه يعني كان قوله سديدا يعرف كيف يتكلم وفي أي شيء يتكلم وبأي قصد يتكلم ويعرف ايضا متى يسكت ويحتسب السكوت وعن الأوزاعي رحمه الله عن يحيى قال أثنى رجل على رجل فقال له بعض الثلاث وما عندك به قال رايته يتحفظ في منطقه يعني هذا وجه السناء ما علمك به يعني حتى تثني عليه قد رأيته يتحفظ في منطقة وهذه يعني صفة نادره في الناس الذي يتحفظ في منطقة هذا تليد خير وعلامة رشاد كما قال الساعب إذا ما ترآه الرجال تحفظ فلم تنطق العوراء وهو قريبه <تصفيق> إذا ما تراه الرجال تحفظوا فلم تنطق العوراء وهو قريب العوراء يعني الكلمة المعيبة يعني من شدة تحفظه أن الناس يتحفظون لتحفظه بحيث إذا راوه تحفظوا لانه متحفظ ومن ثم لم تنطق العوراء وهو قريب يعني يتحاشى الناس إذا رأوه الكلام الذي لا يليق هذا لأن الطبع يسرق المبارك يعني يملأ من حوله بركة والفاضل ينتشر فضله في من حوله والورع يتأثر من حوله بورعه ومن ذلك التحفظ في المنطق إن التنزه عن الغيبة مؤشر قوي على تمام القدرة على ضبط النفس لا سيما إذا كان في الغيبة مصلحة شخصية أو حزبية أتأمل قول الصفدي في يحيى بن إسماعيل المخزومي فحبته أكثر من عشرين سنة وما رأيت منه سوء قبر وكان قوي النفس يتقي لسانه يعني يتقي شر لسانه وذكر في أول الكلام أن التنزل عن الغيبة ضابط ومؤشر على صحة النفس خصوصا إذا كان في الغيبة مصلحة شخصية أو حزبية يعني وقهرها قهر المصلحة الشخصية كما فعلت زينب رضي الله عنها لما كان لها مصلحة شخصية في قلة أسهم عائشة عند النبي صلى الله عليه وسلم ومع ذلك لما سألها قالت أحمي سمعي وضطر هذا نهاية الورع أو مصلحة حزبية وهذه أمور ظاهرة في زماننا يتحذب الناس لبعض الافكار أو الجماعات أو الأشخاص أو نحو ذلك تحذبا غير محمود وغير مشروع فتجد الرجل إذا قيل له إن في قوم كذا أو في جماعة كذا عيبا وهم جماعته ينبري ويدافع يقول لعلهم لم يقصدوا ولعلك فهمت خطا ولعل الأمر ليس كذلك فاذا قيل له في جماعة الأخرى وفي قوم آخرين إن فيهم كذا وكذا مما يعيد قال نعم وفيهم أيضا كذا وكذا وكذا فلا يعامل لنفس المنطق لنفسه ولأضحابه وجماعته يعتذر ويحمل المخالف على يعني حسن الظن والتلطف وإذا كان في الناحية الأخرى يعني كان كسيف الحجاج هذا كله يعني من أثر الحزبية المقيدة التي يعني زاعت وشاعت ليس شازا وقرنفولا وإنما يعني غير ذلك أما ضعاف النفوس فلأنهم يشعرون بضاله أنفسهم فقد تميزوا غيظا لما رأوا قمما شاهقة وهم سفوح واطئه فأرادوا هدم القمم حتى تتساوى الرؤوس على السفوح الخفيضه وحسبوا أنهم لن يصعدوا إلا على أشلاء العمالقه فمن ثم ينصبون مشانق التجريح لإلغاء الثقة في علماء الأمة ويتعفون غيبتهم بل غيبتهم استغفر الله ويتعفون غيبتهم ويتداولونها ويدار عليهم بها كما يدار بكأس الماء على العطشة فمقل ومستكثر هذا كلام جيد رطين وهو ظاهر وعيد نفسي وعيات أن نكون من هؤلاء الذين يعني يريدون أن يصعدوا على يعني كواهل وظهور وأكتاف غيره يريد أن يطبح كبيرا ويظن أنه لن يكون كبيرا إلا إذا صاح في من حوله وفي من سبقه ويقول فلان لا يحسن وفلان أخطأ في هذا وفلان يعني جاهز بهذا وفلان مقل في علم كذا وما لي فلان وكذا وكذا فينتفخ وربما يفرقع يتذبب قبل أن يتحصر وهذا مر معنا شيء منه في كتب أدب الطلب قال وقد حفظت لنا كتب التراجم سير أفزاز من الرجال بادروا الأوقات لها فوات فالعين مشغولة بالدمع عن المحرمات واللسان محبوس في سجن الصمت عن الهلكات والكفو قد كفّك قد كفت بالخوف عن الشهوات والقدم قيدت بقيد المحاسبات والليل لديهم يجأرون فيه بالأطفاء فإذا جاء النهار قطعوه بمقاطعة اللزات حفظ الله فحفظهم وطهر ألفنتهم من آفة الغيبة المهلكة فكانوا يجتنبونها كما يجتنبون النجاسات. ولا يسمحون للغيبة أن تدار في مجالسهم كما لا يسمحون لكؤوس الخمر أن تدور فيها وهك بعضا منها على سبيل المثال للحفظ يعني يشير إلى ما في كتب التراجم من أخبار الثلاث في هذا الباب تحفظهم عن الغيبة وضبطهم للسانها هذا عنوان الديانة أين هذا؟ امتبح حسان بن ثابت رضي الله عنه أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها فقال حصان رزان ما تزن بريبة وتصبح غرثا من لحوم الغوافر حصان يعني من الإحصان يعني عفيفة رزان يعني من العقل رزينا ما تزن بريبة يعني لا تتهم بريبة وتصبح غرثة من لحوم الغوافل غرثة يعني جائعة من لحوم الغوافل يعني يقصد ليس لها مشاركة في غيبة أو كلام في الناس ومن الطريف أن حسان رضي الله عنه ممن خاض في الإفك وحد على ذلك ثم إنه تاب ونزع رضي الله عنه ومن توبته أن أسمع على عائشة بقصيدة فيها هذا البيت ومن الطريف أنه لما انشدها ذلك قالت له لكنك لست كذلك نعم وضحكت رضي الله عنها وقد يعني سامحته فيما كان وقال الأحنف بن قيس ما ذكرت أحدا بسوء بعد أن يقوم من عندي يعني إذا قام صلح. أغلط هذا الملف وعن مسلم البطين عن سعيد بن جبيس أنه كان لا ليدعو أحدا يغتاب عنده فقال الفلاس ما سمعت وكيعا ذاكرا أحدا بسوء قط لو أنزلت هذا الكامل على نفسك قد تجد من تترجم له تقول ما سمعت فلانا ذاكرا أحدا بسوء اليوم قط ويبقى يعني شرف كبير ليه ان تنقل عنه انه اليوم يعني على مدار اليوم لم يذكر احد اسمه فقط اليوم اما يعني ان يكون دائما فهذا وعن محمد المصري رحمه الله قال قال فلان وسمى رجلا ما رايت رجلا من الناس الا لابد ان يتكلم ببعض ما لا يريد غير عاصم بن عمر يعني لابد أن يتورط في أن يتكلم ببعض ما يريد العاده الإنسان لانه لا يضبط نفسه الضبط الكافي غير عاصم بن عمر يعني هذا ليس كذلك وابن السرير من التابعين فلعله يرفض عاصم بن عمر بن الخطاب وعن ابي عبيد قال ما رايت رجلا قط اشد تحفظا في منطقه من عمر بن عبد العزيز وحق له والله وعن جرير بن حازم قال سمعت ابن السيرين ذكر رجلا فقال ذاك الأسود ثم قال استغفر الله أخاف أن أكون قد غتبته مع أن قوله ذاك الأسود فيما يظهر يعني للتعريف يعني يضد الرجل تعريفا وهذا أحد الوجوه الجائزة في التعريف لكن للورع يعني يقول أخاف أنا أكون قد اغتبت فعن طوف بن وهب قال دخلت على محمد بن سيرين فقد اشتكيت فقال كأني أراك شاكيا يعني مريضا قلت أجل قال اذهب إلى فلان الطبيب فاستوصفه يعني اطلب منه وصفه ثم قال اذهب إلى فلان فانه اطب منه يعني اكثر منه معرفه بالطب ثم قال استغفر الله اراني قد اغتبتم يعني اغتاب الاول انظر الورع لما قال اذهب الى فلان الطبيب ثم قال بل اذهب الى الثاني فانه افضل منه إذن في هذا انتقاص للاول هذه لا تخطر على بالنا فاننا نفعل هذا كثيرا ونزيد على هذا وعن إبراهيم السيمى قال أخبرني من صاحب الربيع بن خوسي من عشرين سنة فلم يتكلم بكلام لا يصعب فلم يتكلم بكلام لا يصعب يقصد أن الذي يصعب والكلم الطيب إليه يصعب الكلم الطيب وأما الكلم غير الطيب فأين يصعب هذا إذا أراد أن يصعب يرد فيشير إلى يعني ورع الربيع بن خوسي بحيث يصح كلامه كله، وإذا فهو يضبط كلامه. وقال بعضهم صاحب الربيع بن خوسي من عشرين عاما ما سمعت منه كلمة تعاب كلمة تعاب يعني تؤخذ عليه. وقال أبو عاصم النبي ما غتبت مسلما منذ علمت أن الله حرم الغيبة منذ علمت الظاهر إحنا ما نعلم بعد أن الله حرم الغيبة. فلنعلم أن الله تعالى حرم الغيب حتى تعرف الفرق بينك وبين أبعاظه من نبيل وهذا من النبل نعم وقل إن شاهدت عيناك ذا لقب إلا ومعناه لو فكرت في لقبه كثيرا ما يكون سله حظ من لقبه فهذا نبيل في لقبه ونبيل في وصفه كذلك وعلى حزم قال كان ميمون بن لا يغتاب ولا يدع أحدا يغتاب عنده فإن انتهى وإلا قام وتركه يعني تسقط ولا أمشي نعم. وعن الصلب ابن بيستان قال حدثني رجل من تيم الله وكان قد جالت الشعبية وإبراهيم قال ما رأيت أحدا أملك للسانه من طلحة ابن مصره هو وكان قد جلس الشعبية وإبراهيم يعني يقول جلس إلى كبار التابعي الشعبي من طبقة كبار التابعي وإبراهيم النخايد من تلميذ ابن مسعود كذلك يعني يقول وقد تلقى عن هؤلاء جميعا إلا أنه خص طلحة ابن مصرف بهذا الفضل يعني كأنه فاق أقرانه في هذا الباب وهو القائل رحمه الله ما تكلمت بكلمة منذ عشرين سنة لم أتدبرها قبل أن أتكلم بها إلا ندمت عليها. إلا ما كان من ذكر الله. لم أتدبرها يعني ما تكلمت بكلمة. لم أتدبرها إلا ندمت عليها. وهكذا الكلام الذي يخرج بلا يعني ترتيب أو قصد أو موازنة أو مقايسة يخرج وقد تندم عليه. يعني العلاج أن تجعل بوابا على فمك هذا البواب لا يفتح لاي كلمة إلا إذا كانت مفيدة وإذا يرها مفيدة أغلق الباب بهدوء وردها ولو تعودت هذا سهل إن شاء الله لكن على أهل الديانة فقال أبو بكر بن عياش ما سمعت أبا إسحاق السبيعي يعيب أحدا قط وإذا ذكر رجل من الصحابة فكأنه أفضلهم عنده. فقال خالجة بن مصعب صاحب عبد الله بن عوف أربعة وعشرين سنة. فما أعلم أن الملائكة كتبت عليه خطيئة. وعن يحيى القطان قال ما ساد بن عوف من الناس أن كان أتركهم للدنيا ولكن. وإنما ساد ابن عون من الناس بحفظ لسانه يعني ليس بالزهد وترك الدنيا وإنما بضبط اللسان وترك الغيبة وعن سلام ابن أمي مطيع قال كان ابن عون أملكهم من لسانه وعن معاذ بن معاذ قال حدثني غير واحد من أصحاب يونس بن عبيد وقال إني لأعرف رجلا منذ عشرين سنة يتمنى أن يسلم له يوم من أيام ابن عون فما يقدر عليه يعني يوم كأيام ابن عون التي هي سالمة كلها وليس ذاك أن يسكت رجل لا يتكلم ولكن يتكلم فيسلم كما يسلم ابن عون يعني يقول ليس طريق ذلك أن يسكت ولا يتكلم وإنما البطولة أن يتكلم لكن يضبط كلامه يتكلم ويسلم أما أن الإنسان يقول لن أتكلم وينصوم عن الكلام مطلقا فليس هذا هو الفضل لأنه لا بد يحتاج أن يتكلم إما في من معروف ونهي عن منكر وسؤال علم ونحو ذلك أو في مصالحه وتقدير حاجة دنياه ونحو ذلك إذن ليس العلاج في السكوط المطلق وإنما في السكوت المقيم تتكلم تثكد فتنوي بالكلام الحسنات وتنوي بالسكوت كذلك فقال يونس بن عبيد ما أعرف رجلا يضبط نفسه منذ أربعين سنة ضبط ضطب بن عون يوما واحدا شغله بن عون كان معانم ما أعرف رجلا يضبط نفسه منذ أربعين سنة ضبط ابن عوني يوما واحدا فعن بشري بن الحارث قال كان رجل يجالس إبراهيم ابن أدهم فاغتاب عنده رجلا فقال لا تفعل ونهاه فعاز فقال له اذهب وطاح به ثم قال عجبت لنا كيف نمطر الحساسية. عزبت لنا كيف نمطر يعني وفينا واحد يغتاب يعني واحد يغتاب ونمطر نرزق يعني ينزغي أمام هذه الغيبة من واحد أن تمنع السماء المطر بغيبة واحد في زمان إبراهيم بن ادهم فانظر من الذي لا يغتاب في زمانه ويزداد عزب كيف نمطر ونرزق وكان رحمه الله يجتهد في سد الزريعة إلى الغيبة خوفا من أن يعصى الله بها وغيرة على حرماته أن تنتهك فعن عيسى بن حازم قال كنا مع إبراهيم بن أدهم في بيت ومعه أصحاب له فأتوا بمضطيخ فجعلوا يأكلون ويمزحون ويترامون بينهم يعني كأنه بلغهم الصحابة كم يفعلون هذا أحيان أحيانا طبعا شرفوه أحب يعني أن يفعلوا أحيانا أيضا فدق رجل الباب فقال لهم إبراهيم لا يتحركن أحد قالوا يا أبا إزحاق تعلمنا الرياء نفعل في السر شيئا لا نفعله في العلانية فقال اسكتوا إني أكره أن يعصى الله فيا وفيكم يعني وجه ذلك أنه قال لا يتحركن أحد يعني احتشموا حتى يعني لا تروا على وجه غير مناسب فظنوا أنه يعني إلى الرياء وهذا ليس شأنهم وإنما قصد أنه خاف أن يراهم الرجل على هذا فيخرج ويغتابهم يقول طلبة علم يتحاذفون بالبطيخ يلعبون فيكون قد اغتابهم انظر يعني بعد النظر وليس لأجلهم ولا لأجل الرجل وانما قال اني اخاف ان يعصى الله فيكم يعني يعني يكره ان يعصي الله سبحانه وتعالى فلنعجب اذا لما رواه يحيى بن يمان قال كان سفيان اذا قعد مع ابراهيم بن ادهم تحرز من الكلام سفيان الثوي كان يجلس مع ابراهيم فيتحرج من الكلام فسفيان من الاركان الورع في الدنيا وقال بكر بن منير سمعت ابو عبد الله البخاري يقول ارجو ان القى الله ولا يحاسبني ان اغتاب احدا يعني البخاري كان مرتب نفسه وان شاء الله هذه انا ضبطها ان شاء الله إن شاء الله لو على غيبة أحد لأنه عارف ما لم يحدث هذا البخاري رحمه الله وعلق الحافظ الزهبي رحمه الله قائلا يعني على جملة البخاري قلت صدق رحمه الله ومن نظر في كلامه في الجرح والتعديل علم ورعه في الكلام في الناس وإنصاثه في من يضعفه فإنه أكثر ما يقول منكر الحديث يعني لما يكون واحد يعني ضايع قالص عنده يستخدم ألطف العبارة في التجريح يقول منكر الحديث سكتوا عنه فيه نظر ونحو هذا، وقل أن يقول فلان كذاب أو كان يضع الحديث، مع أنه يجوز في أمثال هؤلاء أن يقال فيه زاد، لكن تلطف في العبارة. حتى أنه قال إذا قلت فلان في حديثه نظر، فهو متهم واهن. حمك الله. إذا قلت فلان في حديثه نظر، فهو متهم واهن يعني ضعيف. وهذا معنى قولي لا يحاسب الله أن اغتبت أحدا وهذا هو والله غاية الورع قال محمد بن أبي حاتم الورع سمعته يعني البخاري يقول لا يكون لي خصم في الآخرة فقلت إن بعض الناس يوقنون عليك في كتاب التاريخ ويقولون فيه اغتياب الناس فقال إنما روينا ذلك رواية لم نقله من عند أنفسنا قال النبي صلى الله عليه وسلم بئس مولى العشيرة يعني حديث عائشة لما قال النبي فإيذن له بئس أخو العشيرة وسبعته يقول مغتبت اغتبت أحدا قط منذ أن علمت منذ علمت أن الغيبة تضر أهلها يعني أنها محررة وقال البخاري سمعت ابو عاصم يقول منذ عقلت ان الغيبه حرام ما اغتبت احدا قط وقال ابو دقيق العيد رحمه الله ما تكلمت بكلمه ولا فعلت فعلا الا واعددت له جوابا بين يدي الله عز وجل وقال الحسن بن بشار منذ ثلاثين سنة ما تكلمت بكلمة أحتاج أن اعتذر منها الثلاثينات والأربعينات عندهم ما شاء الله سهل كما تعلم جهاد طويل ورحلة مباركة وعن مخلد بن الحسين قال ما تكلمت بكلمة أريد أن أعتذر منها منذ خمسين سنة وفي ترجمة محمد بن أحمد التيم الثاني رحمه الله أنه كان قائما على حفظ كتاب الله طيب النغمه به يعني حسن الصوت لم يؤثر عنه في أحد وقيعة مع اتصاله بالسلطان يقصد مع اتصاله بالسلطان يعني أنه ممكن ولا يخشى أحدا فإذو صاحب السلطان ومع هذا يتحرج وهذا لسلطان الله عليه وسلطان الدين عليه وإلا فأنت ترى كثيرا ممن يتلبسون بالسلطان يتقحمون أمورا كثيرة وهذا محمد بن إدريف ابن محمد القمولي نجم الدين الفقيه الشافعي كان يستحضر الروضة وأكثر شرح مسلم الروضة يعني من كتب الشافعية يستحضرها هو كتاب الأرض في هذا الباب وطويل يستحضر مسائله وأكثر شرح مسلم والوجيز للواحدين مع المشاركة في العربية والأصول والحتاب وكان لا يستغيب احدا يعني لا يطلب في مجلسه سماع الغيرة ولا يمكن أحدا يستغير بحضرته مع ملازمة الاشتغال والأمر بالمعروف والتقلل من الدنيا وهذا محمد بن سليمان بن الفقر تاج الدين كان متعبدا متجنبا للغيبة وسماعها يعني المثلث ينقل أخبار السلف وكيف أن خضية حفظ اللسان والمنطق وترك الغيبة هذا ركن من أركان الترجمة لا بد أن يذكر شأنهم في هذا. فقال الحافظ بن حجر في ترجمة أرون الدوادر يعني رجل من العجم والظهر هذا كان يعني من أهل الحكم ونحوه. قال كان خيرا ساكنا قليل الغضب حتى يقال إنه لم يسمع منه أحد في طول نيابته بمصر وحلب كلمة سوء. طول نيابته يعني كان يعني من اهل السلطان ونحو ذلك حتى السلاطين كانوا لا يغتبون. نعم اما محمد بن عبد الحق بن عيسى الخضري فقد وصف رحمه الله بانه كان جدا كله لا هز فيه وأنه كان لا يمكن احدا ان يذكر عنده احدا بسوء وهذا سعيد بن محمد الملياني المغربي المالكي كان من اعيان المالكيه خيرا متحرزا من سماع الغيبه ليمكن احد ان يستغيب فان لم يسمع نهيه من في المجلس خرج من المجلس ومات على ذلك رحمه الله قال ونقفز إلى عصرنا الحاضر لنطالع سيرة رجل من أفزاز الرجال وجهد من جهادذ العلماء والكلام في معاصرين ربما يكون له قوة أكثر من قوة الكلام في السلف في مسائل الأخلاقيات والهمم منحذة وذلك لأن الحديث عن السلف يعني مع قوته وحسنه وإشراقه إلا أن يعني تجيب الخروج من الأتبع فتقول والله هذا كان زمان غير الزمان وناس غير الناس وكان التوفيق والبركة وهؤلاء السلف ومن مثل السلف أما نحن في هذه العصور المتأخرة الزمان تغير والناس تغيرت والأحوال و... فإذا قيل لك هذا رجل من أهل زمانك ورأى مرأي تعاس فيما عشت فيه تستحي تقول له والله خلاص ما لي حيل ليت هناك حجة ومن هنا يعني كان من حسن التصريف أن يقرن الإنسان بين المتأخرين وبين المتقدمين المتقدمون لبركتهم ولأنهم لا يسبقون في الفضل والمتأخرون لإشارة أنه من الممكن أن يجتهد الإنسان ويكون له شأن في هذه الأبواع ويشارك الثلاث في أطل ما كان عندهم وعلى الأقل يكون على طريقهم ومن هنا ترجمة للشيخ الشنقطي رحمه الله صاحب التفسير تفسير أضواء البيان ويعني هم العلماء الكبار في عصرنا وهو شيخ الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد الذي أخذنا له غير مرة كتاب الحيليا. إنه العلامة القرآني محمد الأمين ابن محمد المختار السنقيطي. سنقيط قطر معروف الآن بموريتانيا. رحمه الله تعالى الذي اختص بهذا الخلق العزيز. وهو شدة التجافي عن الوقوع في اعراض الناس فقد كان لا يسمح لاحد ان يغتاب في مجلسه مهما كان قدوه كانه كان محاربا مرابطا على ثغره لا يمكن احد من الاقتراب من محارم الله بانتهاش اعراض الناس يحمي بذلك نفسه من الإثم ويحفظ مجلسه نقيا طاهرا ويؤدب من يلوزون به على ضبط النفس. هذا الفقيه الربان، العالم المربي يؤدب من يلوزون به، يعني من حوله من طلابه. يؤدبهم على ضبط النفس وإشغالها بما ينفع ووقايتها مما يضر. قال الشيخ عبد الرحمن بن عبد العزيز الصديق في ترجمته له هذا الصديق إمام الحرم لا. المعروف وحدثني ابنه عبد الله عنهم أنه قال في معرض التحذير من أعراض الناب قتل الأولاد وأخذ الأموال أهون من أخذ الحسنات لشايب كبير يعني نفسه ورحم الله قل قتل الأولاد وأخذ الأموال أهول من أخذ الحسنات خائف على حسناته رحيم الله لشايب كبير يعني يقول يعني لا ينبغي للإنسان في وقد ظهر منه الشيء وعرضت عوارض الكبر أن يتعرض لفقد حسنات بالغيبة وهو تحذير من الغيبة وحدثني أيضا. ينقل استفدائ عن ابنه ان رجلا كبيرا اغتاب عنده رجلا فنهاه فقال المغتاب انا المتكلم لا انت يعني التابع عليه فرد عليه الشيخ بقوله انا شايب بين جنبي سوره البقره تسكت بادب او تخرج الله اكبر انا شايب بين جنبي سوره البقره تسكت بأدب أو تخرج يعني يقصد للعظم منزلت سورة البقرة التي لها شأن عظيم وحدثني عنه أيضا أنه كان يقول لا يتكلم في أنساب الناس إلا أحد رجلين. رجل به حسد يريد أن ينقص الناس عن نفسه، أو رجل قليل النسب يريد أن يلحق الناس به. يقصد لا يتكلم في أنساب الناس بسوء وإلا الشيخ الشنقيطي كان من علماء النسب أيضاً، له مشاركة في هذا الباب. لكن قال لا يتكلم في أنساب الناس يعني على وجه القذح، إلا أحد رجلين، رجل به حسد. يريد أن ينقص الناس عن نفسه وهذه فينا كثيرا يعني يتكلم في بعض الناس بقصد أن ينتقص منهم لكي إذا انتقص منهم يزيد هو في عين المستمع أو رجل قليل النسب يريد أن يلحق الناس به يعني واحد شوف حتى اللفظة قليل النسب، مش عايز دونيء يعني قبيح أو قليل، مكيمة قليل النسب أقل يعني تعبيرا لكن يتنطر بدل ما يقول يعني وضيع النسب القليل النسب يعني فإذا تكلم في غيره أنزل من غيري حتى يرتويهم يعني فيكلون في الهواء السوائم كما يقولون فقال الشيخ الشنقيطي رحمه الله في أثناء سرده لسياق رحلته إلى الحج رحلة الحج من الشيخ أول ما خرج من موريتانيا إلى السعودية وعانى في هذه الرحلة واستفاد وأفاد وبلغ من الفوائد بحيث سجلها في الكتاب ثم بعد هذا بقي في المملكة وصار من كبار علمائها بل من كبار علماء الدنيا في زمانه رحمه الله قال ثم جئنا آخر النهار بعد الثالثة للقرية المسماه آتيه فالتمسنا عربيا نبيت عنده فدعانا رجل عربي والله ما سألت عن اسمه ولسم أبيه خوفا من الغيبه يوم نزلنا ضيف على واحد في ظروف صعبة جدا في السفر وما سألت عن اسمي ولا اسم ابي خشية ان اغتابه يعني لما راى منه مما ساح قال فانزلنا في مكان يعوي منه الكلب واغلقه علينا من الخارج فبتنا بليلة لا اعاد الله علينا مثلها اشد من ليلة النابغية ومن ليلة مهلهلية ليلة معروفة في في تاريخ العرب إذا قيل ليلة نبغية يعني ليلة يعني سيئة كما قال النابرة وليل الأقاتيه بطيء الكواكب والمهلهد يقول أليلتنا بضيحة من أنيري إذا أنت قضيت فلا تحولي يعني كل واحد بيحكي ليلة من أسوأ وأسود ليليه نعم فالشيخ يقول يعني بيتنا مديلة واحد استضافنا في مكان فيه كلاب وقفل علينا يعني شيء فما رضيش يسأل عن اسمه عشان لو اضطر الى الحكاية لا يغتاب وقد فعل واضطر للحكاية وعافى نفسه من السؤال وهذا هو الذكاء الحقيقي الذي يستعمل ذكاءه في مثل هذا هذا والله موفق مع انه لو ذكر اسمه لقوم لا يعرفون ليست بغيرة في الحقيقة فإننا لا نعرف الرجل يقول رجل اسمه محمد أو كان من أهل كذا أو كذا و... ما... قد نمرها مثل ما يمرونها لكن مثله يعني... بلغ من الورع هذا المبلغ ثقرة من كلام الشيخ عطيه سالم الشيخ عطيه سالم من أبرز تلاميذ الشيخ أيضا الشيخ الشنقيطي له قصة عجيبة الشيخ عطية رف. الشيخ أعطيه سلم هذا مصري من بلد يسمى هي في الزقازيق كان ذهب إلى السعودية لضرب الإبر يعني رجل يضرب الحقة ما في علم ولا فلما راح شايف الشيخ أعجب به فجلس وطلب العلم على يديه وصار صاحب عمود في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم، وله فضل كبير ومن أضبط فقهاء المالكية في زمانه، عطيه ثالم هو الشيخ, الشيخ عطية ثالث، وهو من أخف تلاميذ الشيخ. وقالت الميزو: فضيلة الشيخ عطية ثالث حفظه الله ما نصه، ولم يكن يغتاب أحداً، يعني يعني الشيخ الشوقطي، أو يسمح بغيبة أحد في مجلسه. وكثيرا ما يقول لإخوانه تكايسوا أي من الكياسة والتحفظ من خطر الغيب ويقول إذا كان الإنسان يعلم أن كل ما يتكلم به يأتي في صحيفته فلا يأتي فيها إلا الشيء الطيب يعني هذا كله في صحيفته فانظر ماذا يقول في صحيفته وقال أيضا يعني الشيخ عضي الثالث رحمه الله ما يتمنذ سنوات. اما مكارم أخلاقه ومراعاه شعور جلسائه فهذا فوق حد الاستطاعه فمضطحبته يعني يقول لم اسمع منه ما قال لاي انسان ولو مخطئا عليه يكون فيه جرح لشعوره وما كان يعاتب انسانا في شيء يمكن تداركه وكان كثير التغاضي عن كثير من الامور في حق نفسه وحينما كنت اساله في ذلك يقول ليس الغبي سيد في قومه لكن سيد قومه المتغابي يعني الغبي لا يسود بضعف عقله لكن الذي يسود المتغابي الذي يعرف لكن يتظاهر بالغباء خشيه ان يتكلم فيما لا يليق وقال رحمه الله مدافعا عن نفسه حين رماه رجل ظلما لأنه كتب شعرا يهجوه فيه فغضبت من تزويره علي لأني والحمد لله لدت ممن يهجو، وما كفأت أحدا بسوء وما أخلت أخا بزلة تحدثا بنعمة الله تعالى يعني لما ذكر هذا على سبيل رفع الظلم عن نفسه وجد أنه تحدث عن نفسه فقال تحدثا بنعمة الله يعني أقول هذا لا فخرا وإنما تحدثا بنعمة الله ولما كتب في تلك المناسبة يعني من الشعر وكان الشيخ يحسن الشعر وعامة مقرأة شنقيط على كل حال أدباء وشعراء يجري فيهم الشعر ملكة ومن هؤلاء الشيخ المطرجم مولاه رحمه الله قال وتمنعني من ذاك نفس عزيزة غلا سعرها في السوق يوم كثابه تهاب الخنا والنقص في كل موطن وقلب يقويها بشدة آده وإني لأكس الخل حلة سندس إذا ما كثاني من سياب حداده وكاء يغيظ المرأة ظن حبيبه به السوء بعض الظن اسم فعاده وكائن يغيظ المرء ظن حبيبه به السوء يعني وكائن يعني ما اكثر ما يغيظ المرء ان يظن حبيبه به السوء يعني ان يظن صاحبه السوء به بعض الظن اسم فعاده يعني وبعض الظن اسم فعاده يعني كن عدوا للظن السيئ من الآية إن بعض الظن بعض الظن اسم فعاده يعني لا تكن ظنانا بقي معنا صف في الباب الأول قبل أن ندخل في الباب الثاني ونحن إليه في شوق